ولكن, ولكن أثنين يعني أضع فيه قويني تحقّر من ود. يعني أنها مزولة تكمح لشيش نغامور هي الشيطان يتصاوض عندها لكي أكون لدي السغلين الصغ... يعني ناركني وزين رئيسه وذاك نينغ رئيس حرش جروين. أدي قرطاء ذويذ تسمين يكتوان أن خط إن ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من تهود اثنت ولد بالشويق بق الشيطان يبقوا كناركن كناركن دي تسمين رينك لون الشراب بلد شراب لم أتبه للفلاق التث leve V expandر guzz và coi y maliqu om啥 cel don't you so and say or try to ما הנ positives 저 không thể divan thar vì ايمريتينا انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ينفني امر لمن اكني اترك خدمه يا المنكر ذي السوء يعني ويرن ولكن ده غنا جرسن تكن سوو أكوني جل يعني غن نلفون ذوين رديس بدعن قد ين أين أون لرا يعني ديس وربيع صح باللي انتشر سكفام الكريم يا ويهن تاع ان مدوكنا راهو نسخر او نسويغ الدين وين يكون يستغليك ويدقواشون قلب بيدع علىك ويلا ينديو المسنو يند البدع تحب الشيطان اكثر فأي غير خطر الش البدعة يعني المعصية يزمرون من ذلك الماضيات ومن البدعة يعني أمزوند أشياء الضرانيس وتجرروا الوليس ويعني يعرف اللي سكنارته ومن المتحدثين تحب الشيطانك ناكي يجرر البدعة اختر بوين يعني المعصية يعني لكن ذا غير يسواني ناس إمين يعني امام المسلمين فهو يقوم باعاده الاعمال بان يكون لهم افضل من اجل يعني يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا لا اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان أسن قيمة غفرتي نخ أكن يقول طفرنا أكن وخذ من ليس أكن دغليس ليس في سد بار الى قام أم... صاليد ام ام زنت صاليد بنادم يحصل فاشوني غرا فاشون غخدم مليخنا نغيرك جد ان تركاكي كلا إيه هو كي هاك خين زباكر الشيطان كي تتوكلن غاسوس ريس الشيطان هذه دورك <تصفيق> أعتمع، أنا غرتيت هذه مثمان كانت أعتمع، ريس كرث، ثلاثة ومن بعد هذا يحصون بالله من يتعوذ، هذا يتعوذ عوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يذهب إلى إلى قال في تظلتي، الشيطان <تصفيق> يعني كنقارن اكيذوم ايمدان كوطس لدايات في ديسفجين كثير كاين اكيجاع اكيجاع أكي كثير ما توكاغف خاطر الشكين ايمدان دا كنا توكاغف هو كاين يتسكد صغرس ويرنا يعني كيسلون شهادة ذو يعني كنقارنت سلين صغر الشيطان كينام في خزونه ربنا إميان يدرس في قلب الشيطان أذى عمر إيليانغ فندمنيام يغفل، نعمر إيليانغ فندمنيام الشيطان لغة الجنون كينان، وش يمثل يعني من الأربعة، ودي أمزون يعني عوقيين يعني اتدون نغدكرين اديرين امزن بويز يعني اكسكر الشيطان يعني يضيقن الشيطان ويركبتن الشيطان ويرنا ويرنا مخبطن تقليليزل اكن دينا ربي سبحانه الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ايه هي الربا يحرمت ربي ويلا بنادم السوخر عطاسطس ويرنا اني سين بالليل لما بنزل ماكين الجنون ديون, ديون, ديون العالم اقلا قد سنون سنو دد امير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 أعطى الجنون يعني قال الشيطان كذي نقرأ خمسة مئة مقرنص ومتسع الشيطان يزمر دي يعني وادي الطلل بنظم وادي صفور الطعام سواء طاس بذم وجلس يمري ويلي ما كليت ويلي رجلي امزونی پویسته، این شیطان غسل میله درمانی انسان داویند. ادیری یک تیم شکن، امروز حمله یک تیم شکن. اکی دور، اکی عد، اکی افسر بیست. اون تا، امزون، این است ندا کرو سیسلر، اینیک زراعة، زوینی سعی بید، این سیزی نگاین سیس بحر، شیطانی میگسه أمدن، يمارسين، يمارسش بح الباطل يا أكام، ويرنغل بعدم، يمرن وليا. الشيطان يا كان اويا اسمي قال يعني قالوا قسيدنا ادم ثولا مي غير يك حرم ربي سبحانه فلاس تمطوا في السيانه والحواء وتشين التجرمين كحرم فلاس قلب جلست ثولا بسم الله ثولا ما يغرقني نهار ربي ثولا يعني غلفاكين قال ندقص تحلاوت ومرات شمتو تسمى كان مثل النهي قال يا آدم يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وانا <تبه> ما كنت أصدقائنا يعني غامزون يمرتش من قصة أتدرم وتمثمران ويرنا ذيون الخير هذا في مقرانة سرس إيغن إلى قريسي وأكد غلوين أريع الدين يفريد أي يعني غامزون تسغليز لاغتيري سي نس اتيزكر و يا نغاتي زكر دغاس نيزكر تاع قديم وقت السعديه نغوين راسنك ظن ايوا نك وجفن فلاف اكا قالت لا، وأنت لا huge my lifegrund dis made maicar,춰 ли has RO knew We need to break out or we need to fight Ad adar,なんだ a God who ولكن من الممكن ان نتفرط على ان نتفرط على اسمك ظلمت ونقذت ونقذت ونقذت ونقذت ونقذت لكن إذا كانت ما ونسك تضليل الشيطان أمداناً يدعون أن أدخل منه أدعزل، أدخل وخراً أسينهم بعد ذلك خدمة تشكينا، أدخل سنة زكا وإذا خطر ما يرنقوا على ذلك يرنقوا أدخل وخراً يرنقوا أن أدخل وخراً أدخلوا أن أدخل سيزكين إذا أكثر سيزكين، وإذا كان يصنعوا لكن ذاغن سوالي الرقص صحني لنا ديون كان انوالين غرسن امار انوالين فنظم يعني, يعني تقول لك قرصين أمزون السلام مكان أسير المكان أمزون دونيت منني يسميني عن لفنذ يعني أمزون في وصف يوصف قد يعني قد يشوف وظام زون زي نرد خضم الإنسان لو كان ذرات لذا يعني قد هن كن يقد يتسك بس إذا يتسوى بس خضم أمزون تسيني لو كان الخضم أدرجه على الخضم غيره شيء لو كانت تدرجه ضد ويرنا غدوا ذاك داغل ويتواعد الشيطان سكران للوعايد يعني غالمواعيد داك نديرين ماشي تيتس يعني الى قد الس وامدان باللي غنشتا زيرين خاطرش الاماني كي توشبحن النص أولا للنار أذما وننسي تظلي لك نقارن إمدانا أكين إتدويا سن يعني نقل في غير إلمندك نارتيجل أتناغت السيوض أن دمارة السفر إثوالوث إلى هدايا المعنى السماية ما إلا ما تشترى عمات ما إلا ما تشتاكين ستين المأي وهو كيمي قارن التضرد يعني نغز أمزون أسيدو واحدة وحدانا شما شما اكن جا غير يمين ايتستوني يوين اتنفع الذكر غير الخريس المصلاحس الشيطان جنصار اججن يعني غبنزم لما يمكن قمافيش تسو وطاسي تغو السويين ناغي اسالي سوق سوق زيراكير امزونا كنيها المؤمن التسوق غويد اكس خدام ام من جنون النير ناغي ان مدنن اي كا والمؤمن اقل قرن قد يجازى الامر من ربهم سبحانه الصح الياوي كنقر المحاضره اكن لا اكن غن لي لقاني لي الشبهات دا شويه الشبهات امزون اي اكسعانا تفقد موون وغرسن لا أن ان ذم الصحة ربنا سبحانه وتعالى يمرك يا مدان إلى من ذكنا رسو ترضي من ذكنا رسقصيد يمسنا والنا غير من ذكنا رتسي نظ أي نرد خدمت أنا كرد خدمت سوين وعوض ما كنت قرنت سرد خدمت ما يلام اختيار نفس فض ينود من غادي توزي من نغدي تشبه نغام خريجين ذين سكت صلي لأكن ذقن بل من تون لكن قال القمار والشراب واتصل مع صن دي استخدامه يعني دوزم سيك تضليل الامدان اكان بلا ما ننسوا اكن دا غنويز يعني مزو نسكرين يحلكو الشن نسكشفن ناخذ شخدم من جوزمون نشطب اكن هي غيحلكوش لا كي دايني جلال عيد هي غادي ربي سبحانه بلي نويكين داينسي دورمون الامدان والمطر راه كيدير الصح يعني سوينتيكت ربنا سبحانه لكن هذا يجب أن يكون هناك جناية مدانة إلا منذ أدفوها كنين أراكي الضغناء ظور وليك الخلات تحب تحل بنتاس الدوليد خطرش يصير ينجو مكان نيم لكن يعني الغناعة يعني نش الموسيقى لن الموسيقى ولكن <تصفيق> يجب الى يكون المؤمن المؤمن الذي يجب ان يكون الذي يجب ان يكون المؤمن الذي يجب ان يكون المؤمن الذي يجب ان يكون ديننا ما مزامير الشيطان لا ك... خطير ولا مكي بلاد ماكي قاره خطير ولاش كانت الموسيقى نغض الصوت كانك مسلى هكذا غني لقد يسنون دينو بنقلغا بستازين يعني سوين ستي يومر ربهم سبحانو خطرش الشيطان يتسامرطن الى من داكنين رستازين نغكنين رجل نغرات اخر نغرات زن وين ستي يومر ربهم سبحانو هكذا غني لقد يسنون ومدان اكنه سويسرا كيسو يعني الشيطان عرف نفسيتي نك سوا شنو سوى سكيمس سويس داين سرك يضور يس دي يس يتصراكمدان اكنرك يضور زمرض زور صوره قمدان ناغت سلو ذكرا سود ناغت سوالي ذكرا ويرناغ سكيدي بن حذر ما يلما يسد الشيطان قام كيد الملك صور ربي سبحانو ويرناغ الى قنيس قال له بنزم دايما يديا وينا يا نديا خلق ادي يزدينا القديس وادي الشيطان زاينق لا قد السنين المد لا بدا لا بدا ويديك السخغان الشياطين المندكنيه ارض خدم من اكن وثام امزون ناين من من الشياطين سخور يعني اي نسيت يعني الملك في غرس غويني جوران كيكثر بينص كانوا وفقونت يعني الجنون كيان للشياطين ان إل من ذكر التصوبا اي ويد اي استخدام من من لا يعني جا جا جا جا يعني الجنون الشيطان سين تضليل إم دالن إذا كان السين أمزوله في قار أث حضراء الروح كوينثان نغطر وحقويناثن وكما كذ يونوذم جذم ون الفطل ذيونوذم جذم ون الجنون كي يتسخ من المنذك النير أرد الله أن يكون مداناً لمن تكنيه أردت أن يكون مداناً لدينا الصح وكذل صوت ونثل وكذل صورة ونثل وكذل يمكنني أن يكون مداناً أم كذل رأيه ما ذلك لأنه يكون هناك خطير الحرام أم قران لبعداً لني قد ترى يعني صوت مكيه وننر بلني إلى خطرش أكن ابننا الشراء سبحانه يسفجنا الدليل إن ركى كنفعنا يبدأ نجوم ركى يس ويسفجنا الدليل إن السبب صي وبضر غرس ولكن ذقنك يس جنا إن ركى وينهاك في اللس وينحرميد في اللح إلمنك إن عرس من عظيمانه في وين ركى ضرر أي وقت يسخ ذا منام يعني أنت سين ااا أي نرى يضران تياق. ألا افضل إن من اجل وما يكون لك ان رب لك ان تكون لك مقارن تكون لك ان تكون لك ان تكون من ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون ان تكون لك ان تكون بلير بنظم أبي يحصل بليويذ يسخذ من نكيا يعني ال إسكش فكيا كي يحش كل ناري حلكوش نكيا ذوي نسخذ من في في أمزون في إنك أكتي من فزهر نعكت بنفوشو وكي غوط الحرام ويانوري جوزارا عجمع نغورت ما أصلح مرغورسن واتسم إن متنس ويني وندنن واتخذ ممس ويني وندنن نعملش تقلو في التجادب ويانس أمزون بنظم يغلد ولكن الكفر ينبغي ان يكون اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا يعني اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا اسمنا ييسست ييسست بغنا دربي هوذ مواني نس ويستفقنا يعني اليلن ناغ ابري دي اكس صوابن ام دان ارغورز ويكيغ يعني ويديك سكريني حلكوش ناكيغ ويديك تفن ناكيغ أمزون تستزعمها ديني الميدن بالليغ أكني كسين ركي ضوراً أكني ناوي غير ناكي نفقاً أكني صيو الضار مرغوفي أكني ويني غيت صالة صالة صالة ويكيغ أكل كهانا عاكيغ ذويدي سخذا من الشياطين وأمزون ديمشق عن النغرس النسن أمزون ديمشق عن النغرس النسن إلا قليسين انشتكيها يعني المومن يغ. الحضريس وادي يزدين القديس وادي وادي الطفق اللي من ذاكني عرس الشيطان إجلان جديد الحرب من الطراد نغثجره بلاه ينحشين لقد تليظت حرشة وصناد وصلد وذرز وتمكوله وتعصب مني اللى من ذاكني أركت ضرارة نغي نغير من ذاكني كورس قلت سناح سردس يعني كنقرن سرد حرب الشيطان كنالجنون كني يلكن كذور نعت حظر في منيح أكني وثام وتعص في منيح أكني وثام ورسكريه لك على ما بزريق على ما تحصي ط على ما تولد بلد الدينان أم كت الدينان المندبوش ورسخ مطك أكني وثام والسين يلكت فم منون وتعص حز ميم منون ووالربين صبحانه ذو والبوش بحم النبي فلسس ربنا السلامي أيمان قرنكني عن الكتاب والسنة <تصفيق> إلا قبل نظم ذي في درغ الحوم وذي الحوم ذي السن وذي السخدام أكنوة المندك نري السمنا إيماني وذي صحى يثمت لنظر بن سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقوه سؤال ليه ما يثمت إلى قلسين أنشتع ويسي الشيطان نظم الى قمزن سرلا منهم ارمنه انا ولد الشيطان ارب سبحانه وانت حدن حد وانت غير حرز لمن بنش تكين اكن سبحانه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أكى إنه سميع العليم إلا قد يسين في ذنب اللي هنشتكين ذاينيق نقل وذاينيق وجوهن غفية الأمداء أي نقاري ثلاغ أربين لكن ذا غلن في ذنب أكني إما غري... رايزيغ يفقا سيسوي أفني إزمر أذي توظر إلا قد يسميه إما رايزيغ قالوا مظيق قلت القرني متان أمنتسم أدي سمير إمرأة كنا قرنا أدي أدي أدي عدي فكرة وصيف ناف خيران اسمه جريو سمير يعني حشتوني وغيو يسرع أذي سميع إما ريغة القرآن دي العالي أذي سميع أنشتكي غاوك ذي العالي أكن هنا دماري سميع من يعكنا ريح رسال ويس إلا عندك نتضرو نرم لجنونا عندك نتضرو نرم يقول سيدن يعني إما كياظن يقول لان سيدنا محمد فلسطة ربيان السلامي يعني يتأويد أكنا قال الحسن ذي الحسين أكنا سنقار أعيدكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهان ومن كل عين لامه يستغني بالله ويذفت وين إبراهيم الا يعني اسكال يعني رجعوا صدقوا والتكينه اسماعيله العاليه اكن دا غن بنادم راه من أول الربيان وادي غير أول الربيان وادي ذكر ربي سبحانه وادي ويغلى دعيات سري يحرز ايمانيس خاطر شداينه راه تنفع و الى قال ما دي ادي فرت جماعت خاطر شتا جماعتك تنفع وماشي طاني سؤال كان اي وي تجمعات ادهي لنا دوحيد الى من, إل من الشيطان كيرمز ناس يندم خيران يعني كنقارن يعني غنقارن فقط أين رأي وقبل ما يخذمه وقبل أن يذهب الى الغرس وقبل أن يذهب الى الغرس وقبل أن يذهب الى الغرس الشيطان خاطر الشيطان ذاته ويكي يبدان يهين خلفيث جوائي أكو يمر حضرات الغرس خاطر شي تذوري ولكن هذا سنة أستغفر ذينا ركي نفعاً ركي حرزاً وذينا رأي سنة كن يقارن يعني نغ نغ دين رسبعد بالله ايسره كي دور ثولميه اي غيلا قنسي سوانشتاكي راكو يتمثل ام كي غلاقم دنن ادسخد من يعني اوزمونكيناتنا راه حزني ما نحس ما يلا غد يفون اديفون لدويذ مساكيث اديفون ايزغن تن جنوننا وسنتن نخوانتن <تصفيق> لا <تصفيق> ولا قد يحصون بلي الانسان بالصح يزمر الشيطان يظلم كره كي وانا يزمر اديليا مشي الشجاع يتغلب في الناس نا يزمر اكن دغنا مزوني بغات يا زوم هكا اكن مزون سير تصاك اكن هي واني زمران لكن قرنا ينفع فايد ماس اكن ينفع اكان المند يعني اكن اكن قاوس الصروقيه على الشرعي وين المندكنا يرقص وزم ايدي سجني وشبي حنا فلساسة وربيان واسلاميس إلو مينيس ويرنان وين رايلينا كنقارن يعني إذا غانت ينفع إلا قد يلانت الصالح أكا ويرنان أذي سكررقيا يعني انتشار عيد سوذن كنقارن قيول الشركت قيول الحرام أكا ويرنان حذر الذي عود باليان يعني الجنون الشيطان ذويني قواران داد غام اوريو في المومنين وعرارا في المؤمنين يزمر يستغل استغلاب حشف الغفلين نا فويد قولنا اقتفارا كنقارا من قبري ذا ربيع ناقوني بحالها من قبري ذا ربيع أكني وثاق ويانا <تصفيق> إلا قد يليم بنادم يحصى باللغة أنشتكينا ويانا كنا ريجى ربيع ما يلعب هذا الصد من ألا نرسمنا وما يلعب هذا الصوت إن شاء الله أرسمنا أي ويكيا ذكرك أنا كريم سلايمون نودر غفين جانر لجنون أبرز الشياطين إلى من ذكرت فيه سنو مدار بليلة نوتن سوأخلق قد كمنوكن ذ الصح صيفان سن ابن دينام وجلس المادة السن ونكن إن شاء الله من السلام أكن يدي ون هدي سينشتكيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.